اغنمنا يا ذاكموا سو قاعدلوا الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 فذانك جعلنا لكل نبي عدوا والشياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض يحيي بعضهم الى بعض زخفا فالطول غررا ولو شاء ربك ما فعلوه فلرهم وما يفترون ولتصغى اليه أفضل اِذَتُ النَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلَا يَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مفصلا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين الله, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة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 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل سنين ومن البقر سنين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون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 يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها، لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل إن تضِر إننا متضِرُون، إن الذين فرَّقوا دينهم وكانوا شيع لست منهم في شيء.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 وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات اليميل وكم في ما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله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 ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي ليُبدي لهم ما وري عنهما من سوءاتهما.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 إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون الله, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله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 يا بني آدم إما يأت أنكم رسلا منكم يقصون عليكم آياتي فمن التقا وأصلح فمن التقا وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قالت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا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 لهم من جهنم منها دو و من فوقهم غواش و كذلك نجزي الظالمين و الذين آمنوا و عملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسع أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون و نزعنا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 جنة أورثتموها بما كنتم تعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.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 أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بين فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين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 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَعَدَ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 نساهم كما نسولقاأيومهم هذا وما كانوا وما كانوا بآياتنا يجهلون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علمه دو ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تؤيله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فأل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل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 والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الله أكبر. الله.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 قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء قَوْمٌ أُحِيطُوا زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا فَذَكُرُوا أَلاَ أَلَّا إِلَى عَلَكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجَئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرْنَا كَأَنَّ يَعْبُدُ أَبَا أُنَا فَأَتَنَا بِمَا تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ربي وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين الله أكبر الله أكبر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 قومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا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 ولا تقعدوا بكل صراط تعودون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين الله أكبر الله أكبر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 ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكى رسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر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 ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله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 كله كفوا أحد الله, الله أكبر سمع الله لمن حميد أبنا ولك الحمد اللهم اهدنا في من هديت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 اللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين هو لنا شأننا كله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 اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ براك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كلا نحصي ثنا أن عليك أن تكما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 إنك رفيع الدرجات. انك قاضي الحاجات. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد ان لا اله الا انت. نستغفرك ونتوب اليك. ونصلي ونسلم على البشير النذير. والهادي البشير. نبينا محمد ابن عبد الله. وعلى اله الطيبين الطاهرين. وصحابته الغر الميامين. والتابعين ومن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله